فإنا عنهم واغن عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساو ظنهم فينا فهلا أحسنوا ظن فإن خانوا فما خنا وإن عادوا فقد عدنا وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم